وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير